أرجو من فضلتكم بأن تشرحوا لنا الحديث الآتي ماديا ومعنويا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزارة في النار رواه البخاري وهل يجوز الصلاة؟ نظرا لأن أكثر المسلمين خصوصا في الدول العرب يلبسون الثياب تحت الكعبين وقد شاهدت بعض الأئمة في المساجد وشكرا لكم لا أدري ما لا يريد بكلمة ماديا ولكن الحديث معناه واضح وهو أن ما نزل من الإزار عن الكعبين ففي النار ومعنى ففي النار أي أن صاحبه يعذب بالنار في قدر ما نزل من هذا الإزار يعني يكون التعذيب على الجزء الذي نزل إليه الإزار فقط أي أنه تعذيب جزئي بالنار ولا تستغرب هذا فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخلى بعض الصحابة بغسل أقدامهم ثبت أنه نادى على صوته ويل للعقاب من النار فتوعد الأعقاب فقط بالنار وهو عذاب جزئي هذا أيضا يكون العذاب جزئيا على ما حصلت فيه المخالفة وهو النزول إلى أسفل من الكعبين لا. وأما هل تجوز الصلاة فنقول الثوب نفسه لا يجوز نبسها على هذا, الوضع على هذا الوضع بل يجب أن يجعله الإنسان من الكعبين فما فوق وأيضا لا ينبغي أن يشمره كثيرا كما يفعل بعض الناس يشمره كثيرا حتى يبقى ساقه أكثره مكشوفا بل الدين وسط بين الغالي فيه في نعم، نعم، إذن الذي فهمنا من هذا أنه كلما طال الإسبال كلما تعرض الإنسان لشدة العذاب، هو الظاهر، نعم، فإن اقترن فإن اقترن به الخيلاء فقد ثبت فيه عقوبة أعظم من ذلك، وهي من جر توبه خيلاء لم ينظر الله إليه.